هو اعتابي احرقوا بابي نارهم تسعير نارهم تسعير هجم القوم دعوا اعتابي احرقوا بابي نارهم تسعير نارهم تسعير ذلك اليوم سقط المحسن سقط المحسن صارخ المعلم وما يا حيدر هجم القوم احوا عتابي احرقوا بابي صاروهم تسعار صاروهم تسعار ذلك اليوم ساقص المحسن صارخ المعلن قم ايها حيدر قم ايها حيدر دماءهم تسيل ودمرا في ساتن يسيل وباركته هنا تسولوا وانا قلبي يشكو للربيه شلالوزلدي شلالوزلدي اللهم اسمع اللهم اسمع اللهم اسمع هو صاحب السدره هو حول الحجره يندب المهدي يندب المهدي فتا ارى بابا فرض العيال مكاسر نصفن بسيفه شال نصفن بسيفه شال حين جاء لا ضو عيدي والمومه تني روعوا زينب mumsunir ruwawu zayna ruwawu zayna karbelu in huna tubidin laqma tul khaddi rifletun tanahad rifletun tanahad bidumuعها wafia tajadadur raziya mithla laqma ssakia laqma tuna ila rayya laqmatuna ilaa rayya laqmatuna ilaa